م و س ل ع ه النابلسي ر للعلوم منذر الاسلاميه م و س و ع بعيد قد ل م ن ا ما ا تنقص ل أ ر ض م ن ه م و ع ن ا ك ت ا ب ح ف ي ظ ب ل ك ذ ب و ا ب ا ل ح ق ل م ا ج ا ء ه م ف ه م في أ م ر مريج أفلم ا ء ا ل ل ى الحسنى كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج و ا ل أ ر ض مددناها و أ ل ق ي ن ا فيها رواسي و أ ن ب ت ن ا ف ي ه ا من كل زوج بهيج تبصره و ذ ك ر ا لكل عبد منيب 「なぜなら د والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد و أ ح ي ي ن ا به ب ل د ة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح كذبت قبلهم قوم نوح واصحاب الرس وثمود عاد وفرعون واخوان لوط واصحاب الايكه وقوم تبع كل ه كذب الرسل فحق و ع ي د أ افعينا بالخلق الاول بل هم في نفس من خلق جديد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 بالحق ذلك ما ك يوم الوعيد وجاءت كل نفس وجاءت كل نفس معها معها سائله في رفلة م ن ه ا هذا ف ك ش ف ن ا عنك غطاءك ف ب ص ر ك ا ل ي و م ح د ي د و ق ا ل قرينه هذا ما ل د ي ع ت ي د ل ق ي في ا ج ن م ا ل ق ي ا في جهنم ك ل ك ا م ي ه مريب الذي جعل مع الله إ ل ه ا اخر فألقياه في, العذاب الشديد. فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أ ط و ي ت ه ولكن كان في ضلال بعيد قال لا, قال, لا قال لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما انا بضلال بالوعيد م ا ا يبدل ق و ل لدي و م ا أ ن ا ب ظ ل ا وما م أ ن ا ب ظ ل ا م ل ل ع ب ي د و م ا أ ن ا ب ظ ل ا م ل ل ع ب ي د يوم نقول ل ج ه ن م امتلأ هل يوم نقول لجهنم هل امتلات وتقول وتقول هل من مزيد ا ل ج ن ة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون, هذا ما توعدون لكل أ و ا ب لكل أ و ا ب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب ازلفت ا ل ج ن ة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أ و ا ب لكل أ و ا ب حفيظ من خشي, الرحمن من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وكم اهلكنا قبلهم من طر هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص ان في ذلك لذكرى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 قبل ل ط ومن ع ا ل ش س وقبل الغروب و م الليل فسبحه وادبار د ل س و السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون ا ل ص ي ح ة بالحق ذلك يوم الخروج إ ن ا نحن نحيي ونميت و إ ل ي ن ا المصير يوم تشقق ا ل أ ر ض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير ذلك حشر علينا يسير نحن أ ع ل م بما يقولون وما أ ن ث ى عليهم بجبار فذكر ب ا ل ق ر آ ن من يخاف وعيد